قلبك ترحم إن فر من صفره أتاه محرم قسمي بحزنك يوم سلم جابر قد كنت سرا في الذبيح يغيب جوابت من عمق الضريح أنا اهديكم بمن هفعتك وصاوب كل اداذنولي بقيت لك سيدي فقل لي جوري مسائلي انت اقط سهني المثلث رادع لو كنت أمراه بأي على الزمان أمر لقلبك ترحمه, ترحمه mere halla Kepaini aslamat Wajahun Kemerul Al-Ashirat Wajahat Wajahat Wajahat Wajahat Wajahat Wajahat Wajahat Wajahat ابن المصابك تكثر لما علي بن الحسين تناهب اوصى له حرب السيوف حسين بجانبه إذ صفحته يدول منيتي وانحنى أهل الزماني أمار لقلبك ترحمه الفضل من صفري ندائي يا من لا وبها ناديت لا تجيب نداءي على كاميرا على صدر القداسه جاء ثيان زماني امام يقلبي كثر رحمون ترحم انفرن صفر صبره حلم محا حرر وينام من كره ترابين تناول ابوه حرقه ماامعك جهيما للشاعر علي جعفر